الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعهد وإياك نستعين بدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 وَا مَا لَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتَ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَن أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ طسيم ميم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ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 وَنَجلَ إَِّ تَ وَنَجَلَوارث وَنُمَكِنَ لَم في الأوْض وَلُورَ فيِي الرعم وَه ماد وَجُلودَمَا بِم وَنُرِييَ فيِي الرعونَ وَهانَ وَجُودَهُماَا فإذا اختي عليك فالميه في اليم فلا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني انا رانتو اليك واجعلهم من المرسلين فالتقطه اله فرعون ليكون لهم عذوا وهم وحزنا ان فرعون وهام هما كانا خاطئين وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح مؤادا بموسى هاربا ذي بي لي لو لا اردطنا على وان بها لتمون من المؤمنين وقالت له افتي فبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشون وحرمنا عليهم المراطع من قبل فقالت هل ادلهم فقالت هل ادلكم على اهل بيتي ويكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تهزن ولتعلم, ولتعلم أنه عين دخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقاتلان هذا من شيعته وهذا من نعمه ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقاتلان هذا من شيعته مَا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي بِعَاصِيَتِهِ عَلَى الَّذِي بِعَجْزِهِ فَوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَلِمْتُ نَفْسِي فَأَوْفِ لِي فَوَفِّرْ إنه الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خاهفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلم بما أن أراد أن يبطش بالذي هو عد جفارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصرفين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصفين فخرج من فخرج منها خار من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تذودا قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي يرع قيم فجاءت احداهما تمشي على استحياء قال إني أريد أن منكحك هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك فلا عدوان عليهم على ما نقول وكيل فلما قضى نوسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي منها بخبر أو جنوته من النار علم تصلون فلما اتاها نوديا من شاطئ الوادي الايمن فلما اتاها من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى ان يا موسى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 انا حكم من الله فذلك مرهانا لربك الى فرعون والا وانهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلته منهم نفساها خافا ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسان فارسله معي اريد صدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يجبون سمعنا في <تصفيق> هذا وما سمعنا إِلَٰهِ غَيْرِ فَأَوْقِدْ لِيَ نَارًا فَأَوْقِدْ لِيَ مَا مَنَعَ الْقَوْمِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا الْعَيْنِ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إله, إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأُمِنُ مِنَ الْكَافِرِينَ وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُمْ فِي الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أن هُمْ إِلَيْنَا يَوْمَعُونَ فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودَهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَصْبَحُوا كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَا أُمَّتَيْنِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة, ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما فيقولوا يقول فيقوله ربنا لولا مرسلت الينا رسولا فلاتتبع علينا كي نكون من المتقين فلما جاء فاتموا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَعْمَلُونَ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا ويدررون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع المدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن, ولكن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 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ